الدرس الأول البلاد والقارات واحد استمع إلى العبارات وأعدها ثم اكتبها في المكان المناسب على الخريطة التالية قارة آسيا قارة أفريقيا قارة أمريكا الجنوبية قارة أوروبا قارة أمريكا الشمالية قارة أستراليا